م و س ل ل ه النابلسي ل للعلوم ب د ا ل يجعل و الاسلاميه ي ن شديدا ن المؤمنين ويبشر ل المؤمنين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 وان ترني انا أ ق ل منك مالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها, حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا